Elhamdu lillahi rabbi alameen, rahman, rahim, malik, yom nasta'in. Ihdena siraat al-mustakim, siraat al-lazina an'amta alayhim, vairil maghdoob alayhim, vala